فذلك يوم إذى يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم مدودا وبنى نشهدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر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 سأُصْلِيهِ سَقَرٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذْرْ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةٌ عَشَرٌ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين آوتوا الكتاب ويصدّد الذين آمنوا إيماناً